نُمَا وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيّاً أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلنا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلنا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلنا السَّمَاءَ سقف محفوظ وهم عن آياتها معرض والذي خدع الليل والنهار والشمس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 بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل Tidak dapat mereka menangkap mereka dan mereka tidak dapat mereka mengusir mereka. Tetapi ada yang mengusir mereka dan mereka tidak dapat mereka menangkap إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا نفس شيئا وإن كان متقال حبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون وهذا الذكر Ketika datanglah Ibrahim, rujuklah dia dari sebelumnya, dan Nabi Adkum tumaum wa ba'ukum fi qadarin mubin. Aro'ajetna bil hukm aman t' min al la'abin. Adbarabbukum Rabb al sabaan wal aru' al la'ib فَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْلَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِنَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ سمع نافة يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتم به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فل لكم ولما تعبدون من دون الله أبدا وما بنا دم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 ومسون فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان بالحوض إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعدين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح Takhta, terjiri di earthnya, terjiri di amrnya, itu adalah earth yang barakna dih, wakna b kuli shiin gading. W min al shayyin, min yusun dahum, وَأَيُّ غَبَءٍ إِذَا نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اسْتَجَابَ لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً رحمة من عدنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفّل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ريا اذ نادى ربه ربنا لا تظلم فتقدر وان تخير وارثين فاستجبنا له ووهبنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وألى ربكم فاعبدون وتقطعوا day now